فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فول وجاك شطر المسجد الحرار وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون قاب حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحراء وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.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 وَلَا عَلِبلْ وَنَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَا قَصَمٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 مِ بَعظِمَا بَيَّهُ ل في النَّك فيِيكِتابئِكَ يَعَنهُم الله وَنائِكَ العنُ الله وَعَنُ ال لا عنونَ إَِّا الذي نَتَابُوا إِلاا الذي َتَابوا صْح وَذَيَن فَونِكَأتُوب عليهلَهِم وَنَ التَّووَابُ الرَّحيم فأنائِكَةُ وَلَهم وَأَن التَّووَاب الرَّحيم إِ الذيذينَ كَفرَر وَمااتُ وَهُم كَُّّر أُل إِك عليهلَْهِم عنَةُ الله وَائِك عليهلَْهِم نَةُ الله وَمَل إكَة وََّ سجمَعين خَالدينَ فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل ذابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 ومَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ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 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا من النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار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 وَأَقَامَ الصلاة وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ هُنَالِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا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 سَنُعْتَدِي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة أيها أولي لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جَنَفًا أو اسما فأصلح بينهم فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم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 وعلى الذين يطيقونه فذية طعم مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدنو بها الى الحكام وتدنو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون